بل قالوا أضغاث أحلام بل افتريه بل هو شاعر فلياتنا بايه كما أرسل الاولون ما آمنت قبلهم من قرية نهلكناها أفهم يؤمنون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 ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء فأنجيناهم ومن وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أ تعقلون وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَانْتَشَأْنَا وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمَنَا خَرِيبًا فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَرَجِعُوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسلون قالوا يا ويلنا إِنَّا كنا ظالمين فَمَا زالت تلك دعوهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض أرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لَهُ من لدنا للتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين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 أَلُوا عَمَّا يَفْعَلُوا وَهُمْ يُسَلُونَ أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهِهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِي وَذِكْرُ مَنْ قَبَلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ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 لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضي ولا يشفعون إلا لمن وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم انني دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء إن حي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 وَنَبَلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنِهِ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَإِذَا رِئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزْأَنَ أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ هُمْ كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلُ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 بد تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون, ردها فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحيق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزون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 بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أن نأتل أرض ننقصها من طرافها أفهم الغالبون قل إنما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 ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفي بنا حاسبين ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين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 قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فَأْتُ به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فسلوهم فسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أن فقالوا فقولوا إنكم أنتم الظالمون ثم على رؤوسهم ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون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 اسحاق ويعقوب نافله وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا واوحينا اليهم فعل الخيرات واقام الصلاه وايتاء الزكاه وكانوا لنا عابدين آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء إن فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحاً إذ ناد من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء إن فأغرقناهم أجمعين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 وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من باسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء إن عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادي ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وأتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكر رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذالكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون اذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادي فنادي في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين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 يَتَنَزَّلُ لِلْعَالَمِينَ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إلينا رَاجِعُونَ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 إذا فتحت يا جوج وما جوج وهم من كل حدبي ينسلون وهم من كل حدبي يسلون وقد الوعد الحق فإذا هي شاخصة.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 لا يسمعون حسيسها، لا يسمعون حسيسها وهم في اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقيهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون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 أرض يرثها عباد الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يحيي إلي أنما إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سوى وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون